اشتغل اشتغل لو انت مش فاهم لان الاصل في المعاملات الاباحة بعد كده تبين لك ان المعاملة دي فيها مشكلة يبقى لها وضع تاني وصلت يبقى في في المعاملات اتعامل ما تخافش الاصل فيها الاباحة في العدادات لا يعني عايز صوم بكرة اسأل الاول ينفع صوم بكرة ولا ما ينفعش انا بكرة الحد ينفع عصوم اه لو كان النهاردة بقى السبت ينفع عصوم السبت هتفرده السبت بس لا لازم تضم معا يوم شفت كده الشرع يجي يقولك اعمل ايه وما تعملش ايه يبقى الاصل في العبادات الايه الحظ يبقى ما ينفعش واحد يجي يطلع علينا حاجة جديدة كده نقول له ايه كل عمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد الأطل في العبادات الحظ عرفتوا؟ ترد على أي بدعة بالطريقة دي تقول له النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تقول له خلاص تعال لي في أي مسألة عايزين نحتفل بالمولد سدنا النبي أخي وعندنا أصل الأصل. النبي قال صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه اللي هو يوم الاثنين كويس فكان يتحرر يبقى كدة النبي كان بيعظم اليوم اللي اتولد فيه حلو جدا تقول له عمل ايه بقى صم كل اتنين قال بقى 12 ربيع ذاك يوم ان ولدته فيه فعملوا فيه حلوة مولد وايه واعملوا مهرجانات واحتفلوا بيه هتقول لي يا اخي حب في النبي صلى الله عليه وسلم اقولك انت اكثر حبا من الصحابة والتابعين واللي بعديهم اكثر شوقا يا اخي ده انا اول ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان احنا كل واحد مننا حس انه هو روحه طلعت معاه بدأنا نقول ايه اللي احنا عملنا ده احنا حطينا النبي ازاي ذهلنا عن انفسنا ثم بعد ذلك كل واحد منهم حس انه كده اللي انت بتتكلم عليهم دول أنس ابن مالك كان يقول ما بدت ليلة إلا ورأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فدول بقى أكتر الناس حب وشوق حين فلكنوا أكتر الناس يخلوا الأمة كلها تحب النبي صلى الله عليه وسلم فبقول لكم إيه يجي لنا بقى للصهابة كده ويسيبه لنا أثار لما يجي عليكم يوم 12 ربيع هللوا كده ويعملوا شغل ماشي ده مولة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي واحد يقول لي انا بحتفل اقول له ماشي النبي عمل كده طب مين اول ناس عملوا الكلام ده يقول لي الفاطمين اقول له سنة كام يقول لي سنة 1500 اقول له يعني بعد خمسة قرون خمس قرون كلهم كانوا ما بيحبوش النبي ولا بيعظموا قدر النبي ولا مشتاقين للنبي خمس قرون 500 سنة محدش منهم كده وجيت انت بعد كده بقيت انت اللي بتعظم قدر النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يتربى عليه به ليس عليه أمرنا تقول له الاحتفال ده عادة ولا عبادة هيقول لك عادة تقول له لا عبادة ليه لأن العيد في الإسلام أصلا عبادة النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم أبدلنا الله عز وجل عن الأعياد التي كانت في الجاهلية بيومين الفطر والأضحى وأمرنا فيهم انك تعمل شوية حاجات ان انت ايام واكل وشرب هتيجع لنا ايام التشريق دي ايام واكل وشرب وذكر لله عليك انك تصلي وتنحر وتدخل السرور على الناس وتبقى عبادة اسمها الفرح فلما انت تيجي تقول انا عايز اعمل عيد جديد وبعد كده تحتل وتقول لي انا هعمل يوم جديد ونسميه اليوم مش هنسميه العيد يا سيدي عشان انتم وقت تزوركم الكلمتين دول تقول له هو القصة مش كده احنا عايزين نفرح حد قالك لك لا وعايزين الناس كلها تحب النبي صلى الله عليه وسلم حد قالك لك لا انما زي ما النبي اراد مش زي ما احنا طقت في دماغنا عشان الاصر في العبادات الحظ يبقى عندنا اعمال حظ الأعمال تقسم إلى نوعين أعمال مردودة وأعمال مقبولة الأعمال المردودة هي كل ما خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى عبادة خارجة عن حكم الله ورسوله هذا أمر مردود قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قل ما يكون لي أن أبدله بانتلقاء نفسي مش شغلتي إحنا حمال الشريعة لكن مش مبدلين للشريعة مش شغلي ألا يعلم من خلق تيجي تقول لي بس اقنعني يقفع إيده ليه يعمله ليه يسوي له ليه أقول له حبيبي والله العظيم أنت عشان تطبق أصلاً الحاجات اللي العفقها قالوها في مسالة الحدود في لها وخالص انها زواجر بس انما عشان نقيم الحد ده هنلاقي حالات معدودة جدا لكن عشان ترهب النفوس عقوبات زجرية فيجي يقول لي أصلي يعني دخلها في دماغي اقول له مش شغلتي يعني الاجابة المفحمة قبل ما اتكلم في الاجابة الأجوبة اللي هي اصلي وفصلي واجد له حكمة الشرع مش شغلتي شغلتي اقول لك العصر 4 ركعت ليه تم تصليهم حتة واحدة واحد من المشايخ من اللطائف كده في النص يعني كان حاضر لواحد من الصوفية الحلوين قوي بقى بتوع ايه؟ وعبد ربك حتى ياتيك اليقين حكى لي القصة دي فقل وانا قاعد عنده واحد قال له يا عم الشيخ انا بصلي الخمس صلوات مع بعض قال له ماشي قال له ماشي فين ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال شوف الجهل قال له يا ابني لو ربنا ادك خمسة سارك بص الدليل بقى لو ربنا ادك 5 قروش ممكن تديها له صحيح وممكن تديها له فكه صورت انت الدليل القاطع ده دليل قوي جدا اه لو ادك خمس قروش او ادك 5 جنيه كويس ادك جنيه حتى واحدة. ممكن تردها 5 جنيه قوك انت بتغطاها جنيه في جنيه في جنيه. فأنت عايز تعملها جنيه في جنيه اللي عايز يمشيها فكه يمشيها اوال عايز دين صحيح تصيح يمشيها ده ليه قاطع على الجمع ما بين الخمس صلوات شفتوا الهنى ايوان انه العقول لما تشتغل تطلع بخزعبلات خزعبلات ايه ده عشان كده تبتدي يقول له ايه على سكة النبي صلى الله عليه وسلم طيب يبقى عندنا كده. ادي بالنسبة للعبادات المعاملات المقبولة كل معاملة ايضا اجازها الشرع ولم تنافيه و احنا قلنا من شوية المعاملة الاصل فيها الاباحة ما لم العكس بقى مش في العبادة استنى ما تعملش لا في المعاملة اشتغل بس بعد كده لو تبين ليك ان فيها عاج غلط امتنع. وصل كده هذه الأعمال المقبولة المردودة الأعمال المقبولة التي لا تنافي أحكام الشريعة قد تعالوا ناخد أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بأن يجمعوا القرآن بهذا الترتيب في نسخة واحدة وأن تكتب بهذه الطريقة المصحف العثماني ما حصلش طب من دي متى اعتبرش بضعة ليه احسنت قال حجم الحاجات قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء دليل قاطع اللي يعمله الخلفاء يعتبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت قصة مثلا عمر رضي الله عنه لما زاد في عدد الركعات في صلاة التراويح وجمعهم على ابن كعبو على تميم الداري وصل بهم تميم الداري وقال نعمة, نعمة البدعة هذه وكله قال لك هاي بدعة هاي وده في الدينة هو يبقى دي بدعة وقال نعمة البدعة يبقى سهلة يترد عليها والحاجة اللي انت قلته ده عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ادي حاجة. يترد عليه ايه ثاني. انه ايه ثاني. لها اصل. انه ايه يا جماعة. البدعة هناك بدعة اصطلاحية وبدعة لغوية. سيدنا عمر ما كانش يريد البدعة الاصطلاحية. وانما يريد كأنه بيقول المعنى كلمة ابتدع شيئا اي شيء جديد هل ينافي الشرع لا ينافي الشرع لان في حظ البدعة أن